بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله تعالى 95 خامسة 95 تعيير الرجل بما في غيره فقال عيرته باممه إنك امرؤ فيك جاهليا وهذا وقع في قصه ابي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا باممه قائلا له يا ابن السوداء عيره بماذا شيء ليس فيه هو ثم ليس هو النزاع السواد والبياض ليس داخلا في ميزان الحكم على الاشخاص فقال له محمد صلى الله عليه وسلم عيرته باممه انك امرؤ فيك جاهليه لسها من كل وجه وانما فيك يع elifك صفه وخصله من خصال اهل الجاهليه في نسبة واضافه هذا العمل إلى أهل الجاهليه فالتعيير اضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهليه مما يدل على أنه من خصالهم وصفاتهم وانكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر يدل على ذمه وتحريمه عيرته بامه انك فيكم فيك جاهليه هذا فيه الذم ويدل على أنه محرا اذا تعييل الرجل بما ليس فيه الاعمال التي تكون ميزانا والحكم على الأشخاص يعتبر من صفات اهل الجاهليه فهذه خسره من خصالهم نبذ الرجل والقدح فيه بما ليس فيه بل هو فيه في غيره وقد كان اهل الجاهليه يفعلون ذلك كثيرا تاره يعيرون الرجل بحقاره نسبه والاستخفاف به وتاره بالطعن في حسبه وتاره بالطعن في مهنه ابائه واجداده وهذه المساله داخله في المساله السابقة وهي الطعن في بالانساب ومضى كلامه عليها السادسة 960 الافتخار بولايه البيت فدمهم الله تعالى بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون وهذه خاصه بقريش افتخار بولايه البيت يعني كونهم سدنه البيت البيت المراد به الحرم وهذا خاص بقريش اذا ليس كل أهل الجاهليه تصفون بهذه الصفه انما خاصة بمن كانوا حرسا وسدنه للبيت فهي خاصة بقريش وهي افتخارهم وتعاظمهم على الناس بسبب ولايه البيت الحرام وسقايه الحاج والولي كل من ولي امرا او قام به نقول الولايه ليست الولايه فتح اما بي بالكسر الاماره الولي كل من ولي امرا او قام به والولايه هي الاماره يعني بكسر الواو هي الاماره فهم يعتقدون بهذه الاماره انهم أفضل من غيرهم واذا كانوا افضل من غيرهم حينئذ لهم من الحقوق ما ليس لي لغيرهم لكونهم ما نشهدت البيت الحرام مع كونهم مشركين مع كونهم مكذبون الرسم مع كون لا يؤمنون باليوم الاخر مع ذلك كله يريدون أن يكونوا افضل من غيرهم من الناس وان لهم الولايه او الولايه وما ذلك الا لكونهم سدنته البيت فهم يعتقدون بهذه الإمارة انهم افضل من غيرهم وان لهم اعظم الحقوق على الناس لقيامهم بالمشاعر وما يتعلق بها وهم مع ذلك على الشرك الاكبر مدهم الله تعالى كما قال المصنفون بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون قد كانت اياتي تطلع عليكم فكنتم على اعقابكم تنق مستكبرين مستكبرين هذا حال من ها من الواو ناه حال كونكم مستكبرين قال ابن كثير في تفسيره قولان يعني في تفسيره قولان هذا النص مستكبرين به سامر ان تهجرون في تفسيره قولان يعني اختلف المفسرون في بيان احدهما ان مستكبرين حال منهم حين نقوصهم يعني حال من الفعل نقص ينقصون حين نقصهم عن الحق وإبائهم اياه استكبارا عليه واحتقارا له ولاهلهم فاذا كان حالا لهم حينئذ جاء الخلاف في الضمير به يعود الى شيء قيل الحرم وقيل القران وقيل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقوال اذا كان مستكبرين حالا من الواو في ينقصون حينئذ الضمير في به في ثلاثه اقوال حرم وهو قول الجمهور جمهور المفسرين وثاني قران وثالث محمد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثه اقوال الأول أنه الحرم اي مكه ذم مكث السابق هي ما كان حول الكعبه ومكث للبنيان وليست اسما للحرم اسم للبنيان بمعنى أنه قد يكون البنيان ادنى من الحرم يعني اقل من حرم هذا كان فيه سابقه وقد يكون مساويا للحرم فلا اشكال فيه مكه هي الحرم الحرم هو مكه لكن اذا كان البنيان اوسع من الحرم حينئذ لا من التفريق لا بد من من التفريق وليس كل ما كان من مكه فهو من من الحرم والان موجود ليس كل ما كان من مكه يكون من من الحرم فمتى ما اتصل البنيان فهو مكه ولو الناس تعارفوا على انه ليس من مكه لكن الصحيح أن مكه اسم للبنيان ولذلك نحن نقول العمره وهذه الحدود كلها هذه مكه داخلة في حدود مكه لكنها ليست من الحرم يعني بعضها لماذا هي من مكه لاتصاله البنيان كذلك من جهه الشرايع وغيرها فمتى ما اتصل البنيان حكمنا عليه بانه مكه لأن مكه اسم للبنيان سواء كان البنيان ادنى من الحرم أو مطابق للحرم او اوسع من, من الحرم حينئذ يريد الاشكال عند بعضهم اذا قيل اذبح عليه فديه الذبح في مكه لابد من التفصيل مكه قد تكون خارج الحدود حينئذ لا يجزئ اذا كان شرطا أو أن يكون داخل الحدود ولابد من التفصيل <تصفيق> ان يقول داخل الحرم يعني داخل داخل الحدود الغريب قلت لبعضهم في وقت ما في الحرم يذبح في الحرم تركني اياما واتصل بي قال الآن أنا عند الحرم الساحات اين اذبحه هذا ظاهر يا فالمراد بالحرم ليس المسجد الحرام إنما الحدود على كل القول الأول أنه الحرام أي مكه لم لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام هذا كما بيننا مذهب الجمهور من المفسرين أنه يعود الى الحرم واذا ما تقدم له ذكر لشهورته في ذلك الثاني انه ضمير للقران سيكلم به أي بالقران كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام انه سحر انه شعر انه كهانا الى غير ذلك من قال الباطله يعني يسمرون سمر إلى الصباح وهم يتكلمون فيه في القرآن بهذه الاقوال الباطلة ثالثا او محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون في سمرهم بالاقوال يذكرونه في سمرهم بالاقوال الفاسده ويضربون له الامثال الباطله من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذا أو مجنون اقول ذلك باطل اذا هذه ثلاثة اقوال المشهور هو الاول وقيل مستكبرين به اي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون انهم اوليائه وليسوا به وساق ابن كثير لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله انما كرها السمر حين نزلت هذه الايه فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن اهله سامرا قال كانوا يتكبرون ويسمرون ولا يعمرونه ويهجرونه ويهجرونهم فهم بدل من أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المنزل عليه ويتبعوه يفتخرون بعملهم في البيت ويظنون هذا يكفيهم في دخول الجنه يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجه الذم لده هم انهم عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظن منهم انها تكفيه هذا من امور الجاهليه هذا الذي اراد المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يسوون عند الله هؤلاء صنفا هم سووا بينهما بل جعلوا من سقا الحجاج وعمر المسجد مع شركه وعدم اتباعي جعلوه افضل واعلى درجة من المؤمن المجاهد وهذا فاسق فلا يستوون عند عند الله اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال ابن عباس ومد الله تعالى انهما في الآية إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقايه خير ممن آمن وجهد على ذلك ونزلت الايه ان المشركين قالوا عمارة بيت الله حرام وقيام على السقايه خير ممن امن وجاهد وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل انهم اهله وعماره فذكر الله استكبارهم واعرابهم وقال أيضا قد نزلت في العباس من عبد المطلب حين اسير ببدر قال لان سبقتمونا بالإسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمرو المسجد الحرام ونسقي الحاجه ونفك العاني إذا سبقناكم بهذه الاعمال مع كونها في نفسي هي طاعات ولا شك لكنها مع الشرك ذهبت هباء منثورا وان هي في نفسها طاعت عماره المسجد الحرام يعني بنايته واحسن الاحسان الي وكذلك سقيه الحاج ونحو ذلك وفك العاني كله طاعات في نفسها لكن لما فقدت الاخلاص وكان الشرك الفاعل متلبسا به حينئذ بطلت هذه الاعمال لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني وفي صحيح مسلم عن العمان بن بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه فقال رجل منهم ما بالي الا اعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر بل اماره المسجد الحرام وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم اختلفوا فزجرهم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم جمعه ولكن إذا صليت الجمعه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فانزل الله عز وجل اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين قد مر في المساله 70 و 71 الزياده منها او زياده النقص منها يعني ماذا النقص منها كترك الوقوف بعرفه كترك الوقوف ب وهذا انما فعلوه لماذا تعظيما لي لانفسهم لانهم ادعوا انهم هم الذين يعظمون المسجد الحرام حين إذا خرجوا الى عرفه وهي ليست من الحرام قد يسهيل الناس بماذا بالحرم حينئذ ترى كل واجب لي لذلك قد رد الله تعالى عليهم ذلك وبين أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئا ما داموا على الشرك هذا عمل صالح نعم في نفسه ولكن شرط القبول هو التوحيد والاخلاص لله يعزز فكل ما عمل من الطاعات اذا لم يكن ثم اخلاص أو كانت مع الكفر والشرك عين لا الله تنفعه البتة بينا عز وجل أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئا ما داموا على الشرك كما قال بعد الايه السابقة الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجات عند الله ممن جعل سقايته حادي اخره افضل من المؤمن واولئك هم الفائزون ويبين الله عز وجل في غير موضع في القرآن أنهم ممن يصد عن المسجد الحرام وانهم ليسوا اولياء كما قال تعالى وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام اذا حتى اعمالهم التي تلبسوا بها من اكرام المسجد الحرام مع كونهم يصدون من شاءوا يعني ممن لم يشاؤوا دخولهم الحرم هذا افسد ما ما فعلوه وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ليسوا اولياء نفى الله عز وجل عنهم الولايه ان اولياءه الا المتقون الا المتقون كما مر معنا ان المتقي المؤمن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هم اولياء الله عز وجل من كان على الشرك فلا يكون وليا البتاء إن اولياءهم الا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم قال تعالى ام الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله دل ذلك على أن تلك الولايه لا تفيدهم شيئا لتلبسهم بالشرك وان كانت طاعات بانفسها الا انها لفقد الاخلاص كانت اباء منثوره ثم مع ذلك هم كذلك يصدون عن المسجد الحرام ويفرقون بين ممن يقبلون دخوله ممن لم يقبلوا السابعة 90 الافتخار بكونهم ذرية الانبياء فاتا الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت افتخار مر معنا معناه التعالي والتعاظم وهذا من خصالهم انهم يفتخرون بكونهم ذرية الانبياء دون أن يتبعوهم الفائده المراد من الرسل والانبياء هو الاتباع الإيمان والعمل وكونهم من ذريه إبراهيم أو من ذرية غيره هذا لا يكفيهم دون ان يكونوا متبعين للرسل اذ الغاية العظمى من بعث الرسل وارسال الرسل هو الاتباع إقامة شرع الله عز وجل فإن لم يكونوا متبعين حينئذ لو كانوا من ذرية الانبياء لا ينفعهم شيئا البتة وهذا من خصالهم انهم يفتخرون بكونهم ذرية الانبياء دون أن يتبعوهم بل جعلوا ذلك متتئا لترك العمل بما شرع الله تعالى على الافه رسله وهذا من الأمان الكاذبه ياتي مره معنا الحديث عنها فان صلاح الاباء لا ينفع الابناء إذا لم يستبعه صلاحهم صلاح الآباء لا ينفع الابناء إذا لم يكن الأبناء صالحين اذا لم يكن الابناء صالحين ولو كان ابوهم نبييا أو رسولا أو عالما أو أي كان من الصالحين فذاك لا ينفعه البتة إذا ترك العمل فرد الله تعالى عليهم بقوله تلك أمة قد خلت دها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون قال ابن كثير رحم الله تعالى او قوله تعالى تلك امه قد خلت أي مضت خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اي ان السلف الماضين من ابائكم من الانبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فان لهم اعمالهم التي عملوها ولكم اعمالكم ولا تسالون عما كانوا يعملون هكذا قال الله تعالى وقال قد تعد تلك امه قد خلت يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ولهذا جاء في الأثر من ابطى به عمله لم يسرع به نسبه اذا تلك امه قد خلت يعني مضت لها ما كسبت من الاعمال ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ولهم يسالون عما عملتم كل امرئ بما كسب وراهين وصدق قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه هو ليس الانتساب الى الانبياء من البشر بل انتسبوا الى الله تعالى مع كونهم كذبه مع كونهم كذبه في دعواهم الا أن الله عز وجل كذلك رد عليه قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم ابناء لله عز وجل فلما يعذبكم بل انتم بشر ممن من الخلق حين انتسابهم الى الله عز وجل بكونهم ابناء لله تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوم كبيرة مع ذلك الله عز وجل بين انهم لا ينفعهم ذلك الانتساب لكونهم لم يعملوا خيرا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه اعتمدوا على مجرد النسب مع ترك العمل ورد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قريش كانت تفتخر بانها من ذريه ابراهيم خليل عليه السلام ولذلك كانوا يقولون نحن بن ابراهيم وأهل الحرمه اولات البيت قطان ومكثا وسكان لكن مع ذلك لا ينفعهم ولا السابقه رد عليهم كذلك وقال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى بين الله عز وجل في غير موضع من كتابه كذلك نبي صلى الله عليه وسلم أن كل نفس إنما تحاسب على عملها ولا ينظر الى اصله ولا سله وليس للانسان الا ما سعى وانهو يعني ان الشأن والحال ليس للانسان الا ما سعى اي انسان سنذكر في سياق دفيئ ان يعم اي انسان كان سواء كان من ذريه نبي من ذريه عالم حينئذ لا ينفعه الا الا ما سعى يعني سعيه اي كما لا يحمل عليه وزر غيره كما مر معنا ولا تزر وازرة وزر اخرى كذلك لا يفيده عمل غيره من جهات الاعمال الصالحه أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الاجر الا ما كسبه هو لنفسه إلا ما كسبه هو لنفسه حينئذ لا يقوم أحد مقام أحد البتة وبهذه الايه استدل الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه ان القراءه لا يصل اهداء ثوابها إلى الموتى بل جميع القروبات الاصل فيها عدم وصول ثوابها إلى الموتى هذا هو الاصل والدليل هذه الايه وما شاكلها يوم لا تملك نفس من نفس شيئا حينئذ نقول هذه الايه وما شاكلها تدل على أن الاصل هو أنه لا يصل ثواب شيء من الاعمال الصالحة لمن فعل هذا العمل عن غيره حيناذا إذا كان هذا الاصل فلا يخص الا بدليل فكل مساله يقال بانه يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أو يقرا عن غيره أو يصوم أو يصلي قل ايه في الدليل انه مخالف لهذا النص مخالف لهذا النص الاعمال الصالحه لم يرد فيها النصوص الا في الدعاء والصدقه وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الدعاء او ولد صالح ندعو له جاء النص فيه كذلك والدعاء للموتى مشروع باجماع العلم والصدقه كذلك كما نقل الترمذي في جامعه اجمع السلف على ذلك يبقى قضيه الاعمال الاخرى من صلاه وصوم وغيرها فنقول الاصل كل عمل يحتاج الى مخصص بمعنى انه لابد من دليل خاص ورد في السنه الحج الفرض والعمره عمره الاسلام سواء قلنا فرضا ام لا حينئذ يختص من حيث الاعمال بالحج الفرض وبالعمره اذا لم يعتمر ولذلك ابن قيم في تهذيب السنن ذهب الى مقاله جيده هي اولى بالاعتبار لان كان اكثر الناس على خلافه وهي انه في الحج النفل لا يحج أحد عن أحد لا يلزمه لماذا لان النص انما ورد في الفريضة فقط ان أبي ادركته فريضه الحج وهو شيخ كبير وكل النصوص وارده في السنه مقيده بالفرضيه اذا جاء التخصيص للفرض ويمكن يمكن ان يقال بان الفضله له ميزه خاصة عن عن النفل فيبقى ما الحج النفل اين اذا يحج أحد عن اهل هذا والعصر وهذا ظاهر السنه فما تشبع به الناس الآن فلانه يحج عن ابيه يحج عن امي نفلا وقد حج حدث الفريضه في عدم وصوله فإذا نوى غيره فالاصل عدم عقاد النيه او ان قلنا بأن النيه ترجع اليه الى فعله هو وكذلك الشان في العمره يقيل بانها فرض أو انها سنه لان مطالب الانسان يعتمر مره فيه في في العمر سواء كان فرضا او, أو سنه حينئذن العمرة التي تكون نفلا عن الغير العاصم منعها لماذا لانه مصادم لله لهذا النص والان ليس للانسان إلا ما سعى جاء النص في حج عن أبيك واعتمر قالوا هذا يدل على الوجوب اذا عمره واحدة إذا مات الاب ولم يعتمر عمره في حياته جاز لابنه او غيره ان يعتمر عنه لكنها فرضا لكنها فرض وماعد ذلك هيونه بل ذهب ابن القيم الى ما هو اشد من ذلك وهو انه إن فرط في حج الفريضه لا يحج عنه يعني قد يعيش دهرا من الزمن وهو يمكنه أن يحج فلم يحج فرط فمات هل يحج عنه ام ابن القيم را النصوص انها لا تدل عن هذا وانما يحج عنه من لم يتمكن من الحج اما انه اسلم وعمره 80 سنه فمات بعدها هذا يحج عنه واما من عداه الذي يعيش دهرا من الزمن ويسوف كل عام العام المقبل وياتي العام المقبل ثم يسوف هكذا فاذا مات ابن قيمر انه لا لا يحج عنه اذا قول تعالى ان ليس للانسان الا ما سعى تدل على أن الاصل في اهداء ثواب الاعمال عدم القبول لا يصلي أحد عن أحد ولا يزك ولا يصوم أحد عن أحد احد اما مساله من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي الخلاف هل المراد, هل المراد به النذر ام المراد به الصيام المعتاد وعلل المراد به النذر حينئذ يحمل على او يقيد بهذا ومعدا فيبقى على الاصل مقصودي من هذا أن الاصل هو عدم المشروعيه الا بنص فان جاء وحي فعل العينه اما الاراء والاقيسه فلا تقم مردوده لماذا لان لا, لأنه لا تخصص الا الا بدليل بوحي لان الايه عامه وان ليس للانسان الا ما سعى ذهب الشافعي الى ان القراءه لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم ينذل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته ولا حثهم عليه ولا ارشدهم إليه بنص ولا ايمان ولم ينقل عن أحد ولم ينقل ان ذلك عن أحد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا كلام من كثير من العلماء ولو كان خيرا لسبقونا إليه يقول من كثير وباب القروبات يختصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بانواع الاقياسات والاراء بمعنى اننا ناتي إلى مسائل ونقيس بعضها على بعض ما أنه انه جازت الصدقه اذا يجوز الحج مطلقا او جازت الصدقه اذا يختم ختم كاملا عن ميته قل لا ليس عندنا قياس هنا وليس عندنا اراء ولا اجتهادات وانما لابد من من النص وباب القروبات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بانواع الاقياسات والاراء فاما الدعاء والصدقه فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما منصوص من الشارع عليهما فمناط الثواب والعقاب اذا على هذا مناط الثواب والعقاب على عمل العامل نفسه وليس غيره مهما عمل فلا يقبل منه البتة فالعصل فيه عدم انعقاده إلا ما جاء النص بتخصيصه وامما الانساب فهذه لا عبره بها كما قال تعالى فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون حين تتقطع الصلات يوم القيامة وقال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ومن ذريتي هكذا قال ابراهيم عليه السلام فعما ماذا اصالح والظالم لكن الله عز وجل خص قال لا ينال عهد الظالم اما الصالح فنعم اما الظالم فلا لماذا لأن العبره هنا بالعمل وموافقه الشرع وليست العبره بكونه من ذريه ابراهيم او عدم ذلك فلما جعل الله ابراهيم اماما سال الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فاجيب إلى ذلك واخبر انه سيكون من ذريته ظالمون قد يقول ابراهيم قد يقال بان ابراهيم لا يدري بانه سيقع الظلم من بعض ذريتي فاجيب إلى ذلك واخبر انه سيكون من ذريته ظالمون وانه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون ائمه فلا يقتدى فلا يقتدى وكونهم من ذريه ابراهيم لا ينفعهم لكونهم ظالمين لكونهم ظالم فعهد الله لا ينال الظالمين ولو كان من ذرية ابراهيم وفي قصه نوح برهان واضح على ابطال امانيهم تلك قال تعالى عن نوح أنه قال ربي ان ابني من اهلي هذا اب وهو نبي وابنه ابن نبي اذا قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال الله عز وجل مجيبا له قال يا نوح انه ليس من اهلك الله اكبر انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذرك ان تكون من الجاهلين وهذا نوح عليه السلام بل ان ابراهيم عليه السلام تبرئ من ابيه تبرئ من ابيه لما لم يستجب له كما اخبر الله تعالى عنه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اياه فلما تبين انه عدو لله تبرئ هو ابوه الابن تبرئ من ها من أبيه. كما ان نوحا عليه السلام تبرئ من ابنه لما بوين له ذلك ولما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقرب قام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد ابن لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفيه عمه الله يا صفيه عمه الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني مما لما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا حديث صحيحين ويوم القيامه يقول الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك هنا نفس لنفس نكرتان في سياق النفي فتعم كل نفس لا تملك لكل نفس حينئذ يقابل الجمع بالجمع يراد به بعض الافراد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله قال سبحانه يوم يفر المرء من اخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه إذا لا ينفعه ان يكون أبوه كذا وكذا فالنجاه مرتبة على العمل الصالح وام النسب ولا ينفعه شيئا البتة الثامنه 90 الافخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث يعني الزراعه الصناعه حرفة الصانع حرفة الصانع وكل علم او فن مارسه الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له علم صالح دنيوي او فني مارسه الانسان صار صنعه له حرفه يعني عنده ملك بهذا العلم والصنعة عمل الصانع وحرفته فمن خصائص اهل الجاهليه الافتخار والتعاظم والتعالي بالحرف على من ليس مثلهم في هذه الصنعه بل ويحتقرون اهلهم ويتنقصونهم ويرونهم دونهم في المنزله وهذا يعني ليس خاصا بارباب الصناعه هذا الزمان كمثله المناصب والشهادات فمن افتخر بشهادته هو في خصله من خصال اهل الجاهليه ومن افتخر بمنصبه ففي خصله من خصال اهل الجاهليه ليس المراد الصلعه فحسب انما المراد كل ما لم يكن من الشرع إذ الا افتخارا الا بالدين إن اكرمكم عند الله اتقاكم فلا موازنه بين الناس لا بالنسب كما مر في المساله السابقه من ذريه الانبياء ومن دورهم من باب اولى ولا مساواه بين من يعمل الصالح وبين من لا يعمل اذا الموازنه انما تكون بالعمل الصالح إن اكرمكم عند الله اتقاكم لا بحرفته ولا بصنعته ولا بجاهه ولا بماله ولا بنسبه كل ذلك ليس بشيء في ميزان الشرع انما الميزان الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الميزان وما عداه سواء مثلنا بالمثل الذكر المصنف أو ما عداه لا وزن له البت قال المصنف كفعل أهل الرحلتين على اهل الحرف ومراده باهل الرحلتين قريش رحلة الشتاء والصيف التي امتن الله عليهم بها قال تعالى لآفِ قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف قال ابو جرير الصواب ان اللام لا تتعجب لآف قل لها سوره تابعه لي الم ترى سابقه وقيل انها سوره مستقله والعمل على هذا عملوا على, على هذا أن اللام لام التعجب يعني في قوله لاله كانه يقول اعجبوا لاله قريش ونعمت عليهم في ذلك ثم ارشدهم الى شكر هذه النعمه العظيمه فقال فليعبدوا رب هذا البيت اذا الشكر على الاجتماع وعلى ما يكون نعمه إنما يكون بعبادة رب البيت فليعبد رب هذا البيت أي فتوحدوه بالعباده فافتخروا بذلك يعني بالرحلتين على اهل الحرف اي الزراعه قالوا لان العرب كانوا يكرهون الزراعه يرونها ذلا ولذلك افتخروا عليهم بما ذكن وهم كانوا تجارا يعني حريصين على جمع المال والظال ولذلك يسمى قريشا من القرش فتح القاف وسكن الراء والتقرش هو التكسب والجمع يقال فلان يقرش أو يقرش لعياله ويقتلس ان أي يكتسم اي يكتس اذا قريش ماخذ ما من القرش وهو الاكتساب والجمع وقالوا تجاره ولذلك لهم الرحلتان وسبق قول نوح قوم نوح له ما نراك اتبعك الا الذين هم ارذلون فانؤمن لك واتبعك الارذلون قيل الارذلون هنا الحاكم ونحوه حاك يخيطون خياطه والجزاره وهذه كلها امهن ممتهنه عند الناس فمن انتهن شخصا لوظيفته أو صناعته ما شبه من أهل الجهدية لماذا لانه جعل الميزان غير العمل الصالح هذه من المصائب عندنا الان فكونه يحتقر شخصا لكونه ليس معه شهاده أو يحتقر شخصا لكونه جزارا او حلاقا او بوابا أو نحو ذلك نقول هذا الاحتقار جعلك ممن يشابه اهل الجاهليه وهذا أمر عظيم خطير صلى العافيه اذا الارذلون هم الحاقه ونحوهم وقول قارون افتخاره بتجارة وجمع الاموال ان قارونا قال تعالى ان قارونا كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما مفاتيحه لتؤب بالعصبه ايد قو ان قال لهم قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الى اخر القصه وقوله صاحب الجنتين انا اكثر منك مالا واعز نفرا ترى من كمالا افتخر بماذا بغير العمل الصالح بلا كثرة الاموال ولا كثرة الاولاد قد نهى الاسلام عن التفاخر ولو بحق كما سبق بيانه فيما فيما سبق اذا الافتخار بالصنائع ومثلها المناصب والشهادات نقول هذا من فعل أهل الجاهليه تاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزلنا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم انحصار اهل الجاهليه مراعاه الدنيا وعظمتها في قلوبهم فهي المعيار في الولاء والبراء فمن كان ذا جاه وذا مال وذا غنى فهو الكريم عندهم ومن لم يكن كذلك فلا ترام عدنا لماذا لان الدنيا هي ميزانهم في الولاء والبراء وهذا يدل على ماذا يدل على محبتهم لها بل هي اشد حبا من متابعة الشرع لانهم جعلوا الميزان هو هو الدنيا انغصان اهل الجاهليه مراعاه الدنيا وعظمتها في قلوبهم فهي المعيار في الولاء والبراء قد استدل المصنف على ذلك بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المراد بالقريتين مكه والطائف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي من مكه الوليد بن المغيره المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي وكل منهما كان عظيما ليس في نفسه نزيحا كريما وانما كان ذا جاه ومال وكان الوليد سما ريحانه قريش وكان يقول لو كان ما يقول محمد حقا لنزل عليه كذب او على ابي موسى يعني عروه بن مسعود وكان يكنى بذلك فسنكر نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس من العظماء في زعمهم انه ليس من الاغنياء اصحاب المال عظيم اين لما لم يكن كذلك قالوا اذا لا يمكن ان ينزل عليه الوحي ويدعي هؤلاء اصحاب المال وانما لو كان حقا لنزل على رجل من القريتين عظيم لما لم ينزل دل على انه باطل ليس بحق هذا ميزان فاسد لانه ميزان غير غير الشر فسنكر نزول القران على محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس من العظماء في زعمهم اذ ليس هو من ارباب الاموال فالمقياس عندهم هو الدنيا فمن كان عظيما في دنيا استحق نزول القرآن عليه ومن لم يكن كذلك فلا يستحق وبئس هذا الميزان وهذا منهم لجهلهم بان رتبه الرساله انما تستدعي عظيما النفس وليس عظيم المال والجاه لما عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسيه دون تزخرفي بالزخارف الدنيويه قال الالوسي في شرحه فالذي عنده الدنيا على ميزانهم الذي عنده الدنيا عظيم وهو العزيز عندهم الكريم والذي ليس عنده الدنيا ذليل محتقر يدل لذلك ذلك قولهم قوم نوح الاؤمن لك وتبعك الارذلون هذا هو الميزان عندهم ما نراك تتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي وقال كفار قريش هؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان حقا لما كان الذي يؤمن بك هم ضعفاء الناس فتدل بكون الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس على أنه ليس بحق هذا مر معنا فيما فيما سبق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالبا من اتبعه في اول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والاماء ولم يتبعهم من الاشراف الا قليل, إلا قليل. كما سال هراق ملك الروم ابا سفيان حين ساله عن تلك المسائل فقال له فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءهم من الذي يتبعها اول ما يتبعه هل هم العظماء الاشراف اصحاب المال والجاه ام الضعفاء فقال بل ضعفاءهم فقال هم اتباع الرسل فمشركوا قريش كانوا يسخرون بمن امن من ضعفائهم وكانوا يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا اي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صار اليه خيرا ويدعنا ويدعون كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه وهذا من اقترارهم بالدنيا لعظمتها في انفسهم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا غرتهم الحياة الدنيا فبين تعالى ان الحياه الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله تعالى يدل على رضاه عنهم كما مر معنا كما قال تعالى وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وما نحن المعذبين قد بين شرعنا حقاره الدنيا وانها ليست بشيء وأن المقياس الصحيح هو والعمل اذ ينبغي ان ننتبه له لا تحكم على شخص لا تزكي شخصا الا بناء على العلم والعمل والعلم وحده لا يكفي حتى يقرنه بالعمل واما اطلاق الكلام اطلاق هذا ليس من الشرع في شيء اذا الميزان هو العلم والعمل قال تعالى اعلم انما الحياه الدنيا لعب وَلَهْوُ الْوَزِينَةِ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ في الأموال وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعجب الكفار نَبَاتُ ثم يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يكون حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْمَعَادِ أي مَتَاعُ أَي لِمَنْ اغْتَرَّ يعمل وَلَمْ يَعْمَلْ تعالى وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطان فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ولا في بيان حقاره الدنيا كثيرة جدا في القرآن قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحه بعوضه ما ساق منها كافرا شربهما ليس المقياس هو وليس المقياس الا العمل الا العلم والعمل الصالح المئه التحكم على الله كما في الايه التحكم على الله كما في الايه ففسره الشيخ الوهزان حبيبنا تعالى التحكم هنا بمعنى الاقتراح ما محتمل كان لفظه شيء من المعنى لكن مسير على المسار عليه علماء التحكم على الله كما في الايه فسره الشيخ الفوزان حيا الله تعالى بالاقتراح على الله تعالى وما في لسان العرب هل اقتراح بمعنى التحكم ام لا فمن خصالهم انهم يتحكمون على الله ويقترحون عليه وهو اقتراح مبني على الاعتراض على حكمه وشرعه وقدره كما في الايه السامقه فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذا اعتراض واقتراح اعترضوا صنوا نزل على محمد بن صل على السلام واقترحوا من عندهم انه ينزل على أحد الرجلين الماضيين فلما أنزل الله القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اعترضوا عليه لانه ليس من العظماء عندهم واقترحوا على الله أن يكون هذا الإنزال على احد رجلين ممن يعتقدون أنهم عظماء وهذا هو التحكم هذا هو التحكم وهذا كثير قد اخبر الله تعالى المسلكي مكه انهم قالوا وقالوا لولا انزل عليه ملك على اقتراح تحكم اعتراض على الشر كذلك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله هذا اقتراح او تحكم على الله تعالى اعتراض على شرعه وقدره كذلك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هذا اعتراض او أو كذلك واهل الكتاب كذلك قال الله تعالى عنهم يسالك اهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا هذا اعتراض واقتراح على الله تعالى وخالفهم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فامر بالتسليم لله تعالى في دينه وشرعه وقدره سمعنا وطعنا هذا شعار المؤمن كل زمان ومكان قال تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنه مؤمن ايا كان ولو كان عالما لان هنكرت في سياق وما كان ما نافيه ومؤمن نكرته ولا مؤمنه باب التوكيد والا العصر فيه ها لفظ مؤمن يدخل فيه النساء هذا العصر فيه كثير من النصوص ياتي ذكر الرجال فقط النساء وشقائق الرجال هنا نصا من باب, من باب التاكيد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي كان ذلك الأمر ان يكون لهم الخيره من امرهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الايه عامه في جميع الامور يعني في الشرع أو في القدر فلا على الله تعالى في شرعه لماذا اوجب كذا ولماذا حرم كذا ولماذا ندب كذا ولماذا لم يوجد إلى اخره ولا اعتراض على قدره بمعنى الأمور التي تكون في الكون من الخلق والايجاد والاحياء والاماته والرزق ونحو ذلك كل ذلك لا يعترض عليه البت المطار ونزول المطر والرياح حبوبها وذهابها والارزاق كل ذلك لا يعترض على الله تعالى البت هذه الايه عامه في جميع الامور وذلك انه اذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا نعم إذا حكم الله تعالى ورسوله بشيء أي كان ذلك الشيء فليس لاحد حكم البته ذهبت الآراء وذهبت الاقيسه وذابت الاهواء والمخالفات وإنما المقدم هو شرع الله تعالى أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها ولا راي ولا قول كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك هذا قسم من الرب بذاته المقدسه وهو اعلى درجات القسم يقسم الله تعالى بما شاء فاقسم بالشمس واقسم بالليل وهي مخلوقات واعظم من ذلك ان يقسم بذاته اذا هنا لجلاله الحكم وعظمه الحكم أقسم بذاته جل وعلا ونفى الايمان اصل الايمان بمعنى أنه إذا لم يسلم للشرع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حكما بينه وبين الخلق فليس بمؤمن فلا وربك لا يؤمنون يؤمنون هنا فعل مضارع وفيه نكره اول ماضه والنكره في سياق النفي تعمل اذا لا ايمان لهم بمعنى انه ليس بمؤمن ليس بمسلمين حتى يحكموك فان حكموك فهم مؤمنون فان لم يحكموك فليس بمؤمنين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه ايه عظيمه فيما ما هنا ثمصل معنى الذي وهو عام بمعنى ان كل ما يشجر بين المسلمين وبين المسلمين والكفرة إنما يكون الحكم هو الشرع الحكم هو هو الشرع وامما المواثيق الدوليه ولا كل هذا من مباين لهذه الايات حتى يحققوك في ما يعني في الذي شجر بين فكل ما شجر وان قل لا سواء كان بين مسلمين أو كان بين مسلمين ومجتمعات دوليه كما او بين مسلمين وكفار هاين الذي نقول المرجع هو هو الشرع واما تحكيم غير الشرع هذا لاعب رتب به البت ويخشى عليه من القذف خلاف هذه الايه وهذا شانه عظيم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به اي خلاف في ثبوته ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم والرب جل وعلا في ذلك فقال من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قوله اليهذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب ال فتنه قال الامام احمد اتدري ما الفتنه فالواجب حينئذ على المسلم أن يقول سمعنا واطعنا اذ لو لم يتبع الحق حينئذ يتبع الهوى فاذا لم تجد لك فاعلم ان ما يتبعون اهواء كل من لم يتبع السنه لا بد ان يحدث مقابلها بدعه من لم يتبع التوحيد جمله تفصيلا لابد بد انقع في مخالفته وهو الشرك جمله او تفصيلا لانه امران متقابلان اما حق وإما هو اما سنه وإما بدعه وضلاله اما طاعه وإما معصية هذا او ذاك اما ان يجتمع فلا قد يكون الجهل مفكك هذا شيء اخر اذ لولا من يتبع الحق اتبع الهوى ولو اتبع الحق اهواؤهم نفثات السماوات ارض ومن فيهم هذه يتبعد المئه هذه تضاعف بعد المئه ازدراء الفقراء ازدراه وحقره وعابه فاتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ازدراء الفقراء اي احتقارهم وهذه المساله سبق لها نظير وهو انهم يتركون اتباع الانبياء لان الفقراء هم الذين اتبعوهم لا يتبعون الانبياء لماذا لان الذي اتبع الانبياء هم الفقراء اذا اصحاب الجاه والاموال إذا دخلوا في متابعه الانبياء سواء مع الفقراء فازدراء لهم حينئذ تركوا اتباع الانبياء قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون هذا بغير موضع في فجابهم نوح عليه السلام الا اقول للذي تزدرى اعينكم لي ياتيهم الله خيرا الله أعلم بما في انفسهم قال المصنف فاتاهم أي قريشا الله عز وجل فاتاهم اي قريشا اذ هذا شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساك واخصاءك دل على أن الفقراء إنما يكرمون لايمانهم هنا نهى الله عز وجل نبيه عن قرد الفقراء تصميم هذه الصفات قال بل اجعلهم جلساك واخصاءك دل على كرامتهم عند الله عز وجل وقوله يدعون ربهم اي يعبدونه ويسالونه اذا حققوا موثق الكرامة إن أكرامكم عند الله اتقاكم هؤلاء وين كانوا فقراء وليس الميزان هو الفقر والغنى وإنما الميزان هو عباده الله تعالى وحده دون ما سواه بالغداه والعشي وتعلق بقول يدعون ربهم بالغداه والعشي قال سعيد بن مسيم مسيب مسيم كلهم مسيم فبالفتح سواء ابي سعيد فلوجهين حواء ام الله ام هذا لا يتواتر ومجاهد الحسن وقتاده المراد به الصلاه المكتوبه بالعشي غداته والعشي مراد به الصلاه المكتوبه يريدون وجهه أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء أي إنما حسابهم على الله عز وجل ما دام انهم اتبعوا الحق الذي جئت به وإن كانوا فقراء فالذي يحاسبهم هو الله عز وجل وليس لك الا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم انما يطالب بالحكم على الظاهر واما الكشف عن حقائق الامور والبحث عما في القلوب فليس لا الى النبي ولا من دونه من باب أولى احرى إنما الذي يطلع على ما في قلوب هو الله عز وجل والحكم على الناس انما يكون بالظاهر فحسب فاما الادعاء ما قد يكون في البطن هذا مرائي هذا هذا لا يجوز ولو كان ثم قراء تدل على ذلك ان هذا لا يجوز لماذا لانه حكم على الباطن والحكم على الباطن امر غيبي إلا إذا اعترف هو شيء آخر ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء أي إنما حسابهم على الله عز وجل فتطردهم فتكون من الظالمين أي ان فعلت هذا والحالة هذه روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مر الملؤ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمى فقالوا يا محمد ارديت بهؤلاء فنزل فيه من القران وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم الى قوله اليس الله باعلم بالشاكرين وقال ابن جرير علي المسعود قال مر الملى من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغير من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ان نحن نصير تبعا لهؤلاء اطردوهم فلعلك ان طردتهم نتبعك فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم إلى آخر الايه فنهى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من ضعفاء المسلمين استجابه لطلب اولئك وهذا يعني مخالفتهم يعني مخالفتهم في ذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم, هذا في سياق نهي لا قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن بل ذلك على أن الزراء الفقراء اعتبروا من السخريه قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم راهو مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فسر الكبر بانه بطر حق وغمط الناس يعني احتقار الناس احتقار الناس لكونهم هم اتباع الانبياء من الفقراء والضعفاء هذا يعتبر من الكبر المنهي عنه فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا من افقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله هذا هو الميزان اذا اتبع الحق ولو كان فقيرا بل من افقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن الحق والسكبر فلا كرامة له عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم اذ الميزان هو العلم والعمل الصالح والعاصم إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثانيه بعد المئه رميهم اتباع الرسل بعدم الاخلاص وطلب الدنيا فاجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وامثالها يعني الطعن في مقاصد الاتباع انهم ما تبعوا الانبياء الا من اجل لقمه العيش ما يقال كل هذا طعن لي اتباع فمن خصائص اهل الجاهليه رميهم الذين اتبعوا الرسل بانهم ما تبعوهم ما بهم الا من اجل ان يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا بل على رضا وقناعه بالرسل وما جاءوا به وهذا ينافي الاخلاص اذا طعنوا في اخلاصي بكونهم لانهم فقراء واذا كانوا فقراء حينئذ ما تابعوا الانبياء الا من اجل ماذا الا من اجل الاكل والشرب نحو ذلك وهذا طعن في اخلاصي فجابهم الله تعالى بقوله ما عليك من حسابهم من شيء ما دام انهم امنوا واستسلموا لشرع الله ظاهرا الباطن ليس لك في شيء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب اولى واحضر فاذا كان النبي لا يطالب منه عليه الصلاه والسلام أن يبحث عن بواطن الناس وإنما يكتفى بظواهرهم اين عيد سهر العمدة هو ذا وكونهم مخلصين أو ليس, مخلص ليس مخلصين مخلصين هذا ليس شأننا في البحث عنهم فاجابهم الله بقوله ما عليك من حسابهم من شيء أي انما حسابهم على الله تعالى قال شوقاني رحمه الله تعالى اي حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردوهم موافقه لمن طلب ذلك منك هو على انفسهم ما عليك منه شيء وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء البتة فعلى ما تطردوهم بل زكاهم الله تعالى يعني هؤلاء الذين رغبوا في طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله تعالى قال يريدون وجهه يريدون وجه أي انهم مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى أي يتوجهون بذلك اليه لا الى غيره ونوح عليه السلام لما قال لهم قوموا انؤمن لك واتبعك الارذلون السفام هنا للانكار انؤمن لك استفاموا لي الانكار اي كيف نتبعك ونؤمن لك والحال أن قد اتبعك الارذلون وهم الاقلون جاها واموالا استذلوهم لقلة أموالهم وجاههم وقيل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كما مر معنا اجابهم نوح بقوله وما علمي بما كانوا يعملون وما علمي بما يعملون كان زائدا كما قال شوقان رحمه الله تعالى والمعنى وما علمي بعملهم أي لم أكلف العلم باعمالهم إنما كلفت أن ادعوهم إلى الايمان والاعتبار به لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى كلف الانبياء والرسل بأن يامروا الناس باتباع الشريعه حينئذ ان اتوا بها ظاهرا انتهت مهمتهم واما البحث عن بواطن الناس فليس من شان الانبياء ولا غيرهم ان حسابهم إلا على ربي لو تشعرون اي ما حسابهم والتفتيش عن ضمائرهم واعمالهم إلا على الله عز وجل لو كنتم من اهل الشعور والفهمين الثالثه بعد المئه الكفر بالملائكه الايمان بالملائكه ركم من اركان الإيمان السته فلا يتم ايمان عبد حتى يؤمن بها كلها سته فان امن بخمس منها حينئذ لا يكون مؤمنا حتى ياتي به هذه الاركان الست والمراد بالايمان بالملائكه هو التصديق بوجودهم انهم موجودون خلق من خلق الله عز وجل خلقهم من نور وانهم عباد لله لا يعبدون هم عباد فلا يطلبون بالعباده وان منهم رسلا لله تعالى وهذا ايمان اجمالي اذل اركان السته منها ما هو اجمالي ومنها ما هو تفصيلي اجماله هو هذا والتفصيل أن يذكر كل مساله جزئيه تحت هذا الركن يؤمن بها ان علمها وجب عليه التصديق بها وان لم يعلمها فلا يضره الجهل بها واما الاصل فلابد من مما ذكر واما التفصيل فهو الايمان بكل ما أخبر الله به في كتابه او اخبر به رسول صلى الله عليه وسلم من أحوالها وصفاتها ومميزاتها وهكذا وعدم الايمان بالملائكه هو من خصال بعض أهل الجاهليه اذ ليس كلهم ينكرون وجودها فمنهم من انكر وجود الملائكه كالدهريين الذين ينكرون الخالق من أنكر الخالق أنكر الملائكه ما أو اولى احرى الذين ينسب الى الدهريين انهم منكرون وجود الملائكه لماذا لكونهم انكروا وجود الخالق جل وعلا ومن انكر وجود الخالق انكر وجود الملائكه فمنه من أنكر وجود الملائكه كالدهريين الذين ينكرون الخالق جل وعلا وفرعون كذلك لأن من أنكر الخالق فانكار الملائكه من باب اولى واما ما حكاه الله عز وجل عن فرعون أنه قال أو جاء معه الملائكه مقتلين كيف فرعون ينكر وجود الملائكه وهو هذا كلام وان هذا ذكره محاكاه لموسى يعني حكى لفظ موسى عليه السلام فان قالوا حكايه لفظ موسى وقريش بعض العرام تؤمن بوجود الملائكه حكى الله عنهم في كتابه انهم قالوا وقالوا لولا انزل عليه ملك دل ذلك على انهم مؤمنون بوجود الملائكه وقالوا كذلك لولا نزل علينا الملائكه أو نرى ربنا اذا يؤمنون بوجود الملائكه الا انهم ينكرون بعضها بمعنى انهم يؤمنون بوجود الملائكه جمله وينكرون بعض بعض الملائك كما قال ابو جهل لعنه الله حنا انزل الله تعالى في شان جهنم عليها 19 عليها 19 قال ابو جهل اسمعوا ابن أبي كبشه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وانتم الذهب فيعجز كل عشرة منكم أن يبطش برجل من خزنه جهنم بمعنى أنه تسعة عشر يعني كل 10 يستطيع ان يهزم واحدا عقليه فظاهر قوله انكار وجودها يعني خزنه جهنم واما الايمان المجمع وظهر ان قريش فسبيتونا ذلك ومنهم من عبد الملائكه اثبت وجود الملائكه وغلا اولئك جفوا وهؤلاء غلو قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون دل على أن الملائكه عبدت من دون الله تعالى قالوا سبحانك هذا الصنف غلا في الملائكه ورفعهم عن منزلتهم ومنهم من تنقص الملائكه وجعلهم اناثا قال تعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا حسبهم الى الله عز وجل واليهود عليهم لعائن الله يعادون جبرائيل عليه السلام على جهه الخصوص يجعلون ميكائيل ميكال وليا لهم وجبريل او جبرائيل عدوا لهم كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين قال ابن جرير اجمع اهل العلم بالتاويل جميعا أن هذه الايه نزلت جوابا لليهود من بني اسرائيل ادعوا ان جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم اذا امنوا ببعض وكفروا ببعض ومن امن بجميع الملائكه وكفر بل تنقص واحدا من الملائكه كفر لم يؤمن به بالملائكه لابد من الإيمان المجمل بمعنى ان كل من ثبت انه ملك لله تعالى وحينئذ وجب الإيمان به قد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة فجعل الإيمان بالملائكه ركنا من اركان الإيمان الستة لا يصح ايمان عبد لم يؤمن به كما جاء في حديث جبريل المشهور الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فالملائكه عباد لله مسخرون بامر لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا يعبدون من دون الله تعالى ولا ينتقصون قال تعالى كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن عاد ملكا واحدا فقد عاد الله ورسله والملائكه اجمعين قال تعالى من كان عدوا للابريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته برجعه عدو لجميع الملائكه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين اذا الكفر بالملائكه من سيمه أهل الجاهليه سواء كان انكارا كليا أو تنكارا لبعضهم او تنقصا ببعضهم بان جعلوهم اناث لله عز وجل أو غلو في الملائكه بان عبدوها من دون الله تعالى الرابعة بعد المئه الكفر بالرسل الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان السته وقد كفر به أهل الجاهليه أميين وكتابيين يعني من اليهود والنصارى قال تعالى غير موضع كذبت قوم, كذبت قوم نوح المرسلين وهنا فائده كذبت قوم نوح هم كذبوا نوحا عليه السلام ونوح عليه السلام اول رسول الله عز وجل يقول كذبت قوم نوح المرسلين هو رسول واحد لماذا لأن من كذب رسولا واحدا كذب بجميع المرسلين حينئذ قوم نوح كفروا بنوح عليه السلام ولم يكن قبله رسول هنا يذن قولهم كذب نوحا كذب بجميع الرسل من بعد نوح عليه السلام كذبت قوم نوح المرسلين وقال تعالى ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا وَقَالَ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا إِذًا تَكذِيبٌ واقع قبل النبي صَلَّى الله عليه وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ من قبلك فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُغْسَلِينَ وَقَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ فَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ قَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ إِذًا التَّكْذِيبُ بِالرُّسُلِ هُوَ مِنْ سِيَمَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَالَفَهُمْ هَدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأوجب الإيمان بجميع الرسل بل عده ركنا من من اركان الإيمان بالله تعالى كما جاء في جبريل المشهور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا الخامسه بعد ال100 الكفر بالكتب مر معنا في المسائل السابقه 48 الكفر بآيات الله 49 جحد بعضها وال قولهم ما انزل الله على بشر من شيء والحاديه وال قولهم بالقران إن هذا الا قول البشر قد مر ادله ذلك فيما مضى ومنه قوله تعالى نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم لضد ذلك فالايمان بالكتب هو هو ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وامر بذلك الله تعالى كما قال سبحانه امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا بل توعد الله عز وجل من كذب بالكتاب فقال الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الى الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون اذا التكذيب بالكتب أو الكفر بالكتب هذا من سيمه اهل الجاهليه سادسه بعد المئه العراض عما جاء عن الله عز وجل وهذا يسمى كفر الاعراض كفر الاعراض هو ان يعرض الرجل بقلبه وسمعه عن دين الله تعالى ومثله من نشا في بلاد الإسلام ولم يعلم من الإسلام إلا رسمه بمعنى أنه يقلد غيره في جميع المسائل هذا يسمى كفر عراء فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا يوالي ولا يعاديه وهذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام العشره المتفق عليها عند ائمه السنه وهذا النوع من الكفر موجود في الجاهليه وهو من خصالها قال تعالى وما تأتيهم من ايه من ايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فالاعراض كفر يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين انهم كلما اتتهم من ايه اي دلاله ومعجزه وحجه من الدلالات على وحدانية الله تعالى وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون اليها ولا يبالون بها وقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَقَالَ تعالى في شأن شَأْنِ قُرَيْشٍ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ إلا إِلَّا سَمِعُوهُ وهم يلعبون وقال ۚ مَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ وَهَذَا بِشَأْنِ الْأُمِّيِّينَ فهم مع الجهل وأما الكتابيون وَأَمَّا الْكِتَابِيُّونَ فَهُوَ مُعْرِضُونَ مع العلم فكفره ما اشد من كفر أو أعظم قال تعالى ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فالاعراض من سيمه اهل كتاب كذلك وخالف هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هديهم فقد توعد الله تعالى من اعرض عن اياتي فقال قد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه يعني عن القرآن فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حن يقول من كثير رحم الله تعالى وقوله تعالى من اعرض عنه اي كذب به واعرض عن اتباعه امرا وطلبا فمن لم ياتمر باوامر الكتاب فهو معرض عنهم ومن لم ينته عن نواهي الكتاب فهو معرض عنهم اي كذب به واعرض عن اتباعه امرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره فان الله يضله ويهديه الى سواء الجحيم قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكه ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قوله من اعرض عن ذكري أي خالف امرى وما انزلته على رسولي اعرض عنه وتناساه واخذ من غيره هدى وامر الله تعالى بالتفكر في كتابه اياته الشرعيه فقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن تدبر القرآن هو سيمه اهل الايمان لانه موصل للامتثال والعمل وترك النواهي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين